أَل إَِّمَا طائِرُهُم عادَ اللهَّهِ وَلََِّ كثَرَُم ل يَعْلَُون وَقَاوا مَحْمَ تَتَِ بِ مِ آيَةِ للتَسْحَرنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لك بِمُؤْمِنين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 ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.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 Allahue akbar Allahue akbar Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd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 Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu wa rahmatullah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 اللهم استرعوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 عن رضي الله عنها في قول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل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 لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء رواه البخاري قوله رفرفا بساطا والمراد به جناح جبريل إذا بسطه وقوله أفق السماء أطرافها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 ثم صليت معه ثم صليت معه، ثم صليت ثم صليت معه يحسب باصابعه خمس صلوات متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرا اني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف متفق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا؟ أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم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 كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه قوله ينسلخ ينقضي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد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 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل فقال إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغض فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء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 هذه خديجة قد أتتك، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك، فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل، ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه، قوله قصب لؤلؤ مجوف وقوله صخب الصوت المختلط المرتفع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يغرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي رواية لمسلم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 ثم أدناك أدناك متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم